وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مِنَّا إِلَّا أن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أنزل إلينا وَمَا أُنْزِلَ أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ விமூனமீமலிலமி கவிழுவன் فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله مَلَعَنَ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْ أُمُورِ الْقِيَادَةِ وَالْخَوَانِذِ يَرَا وَعَبَدَ ٱلْطَّاوُتُ أُولَٰئِكَ شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دان خالو بالكفر ومقاد خرج به والله اعلم بما كانوا يكتمون وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الْمُصْتَحِتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ له لا ينهاهم الربانيون والأحبار لَبِ سَمَاءَ كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ ٱلْيَغُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولًا أُرِيدَ لَنَا ايديهم ولو ان بما قالوا بل يداهما بالصوتاني في كيف يشا وَلَا يَذِيدَنَّكَ فِئَةً مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ تُكَبِّرُ بِطُغْيَانٍ وَكُفْرٍ وَالْقَيْنٰبَيْنَامَ عَدَاوَةٌ وَبَغْضَاءَ إِلٰيَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدْنَا نَارًا أَنْ بِأَطْفَأَ الله وَيَنْعَ عَنِ الْأَرْضِ فَسَادَا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ E-D-E-E